الله نادى باسمي في على طريق الغدا والنور وجهتنا على طريق الغدا والنور نرجو رضا الله نرجو رضا الله في دين نبينا نستعين من الوساوس ونو من آمن يا, آمن آمن آمن آمن آمن يا من احاط بكل شيء العلم وجل القدر يا من احاط بكل شيء علمه وجوى القدر حفظ من الخنات من يضري بشر مستطر واحفظ عبادك من أبالسة الضلال المنتشر واحفظ عبادك واحفظ عبادك من أبالسة الضلال المنتشر وفق عبادك للهدى والنور وفق عبادك للهدى والنور. وفق عبادك للهدى والنور ما كان من خطل وما اسأنا لانفسنا واهلينا واكتب لنا في رياض الخلد منزلة واكتب لنا في رياض الخلد منزلة فضلا من الله لا كسبا حشاك تخلف وعداً حشاك تخلف وعداً أنت بادل بوم يا واسع الفض يا واسع الفض يا واسع القضل غصرانا دعاصينا لا تخزنا يوم بعث الناس قاطبة لا تخزنا يا رب لا تخزنا يوم بعث الناس قاطبة عتقا من النار عتقا من النار من النار